ستي أني وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن إن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخفرنا عنهم العذاب إلى أمة 114. لا ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَرَأَيْنَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ 114. ورستته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 115. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة كبير تَرَى وَالذَّكَرَكُم بَعْضُ مَا يُحَالُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا أَن يُقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ نُزٌّ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل